فالرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بهسبان وَالنَّجْمُ وَشَجَعُ يَسْجُدَانِ بَسَمَ رَفَعَهَا بَوَّا عَلْ ألا تطرر في الميزان وأقيم الوزن بالقسق ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف بَبِأيِّ أَعْلَانٍ رَبَّكُمْ أَن خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ ve khala kalca أَبْدِلْ <تصفيق> مِشْرِطَيْنِ <تصفيق> يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان في البحرك الأعلى فإني إذا أذاء رب Altyazı M.K.